تعبدون من دون الله أو وتخلقون إثكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا عند الله الرزق واعبدوه وشكرو له إليه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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا سويد بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن, وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا لا وأهلك إلا امرأتك كانت وَأَهْلَكَ منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 هكهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولا ياتينهم ضغته وهم لا يشعرون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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤففون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَىً لِلْكَافِرِينَ